طبعا هذه ق ص ي د ة قصرتني من واحدة من بنات قطر تستشيرني في موضوع ي عاطفي وكتبتها لها فأقول تفهمون فأقولها النفس يا فين الأسفل العرف الأذارة بالقصيدة يستحق انتوا الموضوع ذو المودة ولدارك أصول أصول والشرع لها لا تلخصين البشر يلعب على كل العذارة بحبلين العجيزة يجهل أصول الشرع يجهل أصول العرف والشرع والدين طبعا راح يا ذا ما بنتك مردة ضد المبادي والتقاليد ضده متمرسن في مهنته قتله سنين يشدكم له وطواري تشده مصيره عنا جميع ا ل ف ن ا ج ي ل و تنشل يمن في المجالس تمده لا تعملين اني مواريه وجهين جعل الليالي ي سود عنك تلده النيه ا ل ق ش ر ة لها الف تخمير وبابل نوايا المشكله ما تسده وده يحقق رغبته من الملايين وكوني على صد الخطر مستعده يا غاليه يقال يا ض ر ب ل للمساكين والمصلحة ه و بنت م المخدة م ر العصور الهوى السالفة ا يبل كل ل و ي ب ح راحوا ما راح الكرامة ما وجده طولي واعدني مع جدك في الطين الفرق واضح بين عدك وعده انت ذهب يا بنت في العسر وللاهلين ا ي اللي غدا فيه مده